قال لقمان لولده كما قال الله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور اذا اردت يا بني ان يسمع الناس لك وان يسمعوا لدعوتك ويمتثلوا لامرك ويحبوك ويقتربوا من فلا تصعر خدك لهم والصعر داء يصيب الإبل فيلوي أعناقها يعني لا تتكبر على الناس لا تتبختر عليهم لا تحدثهم كأنهم حشرات وقف كده لافت وشك من بعيد وبتتكلم خايف لاحسن وشك تصيبه عدوه اذا واجهت به احدا من الناس لا تصعر خدك للناس لا تتكبر لانك مخلوق من طين فلا تنس اصلك لا تنس اصلك نسي الطين ساعه انه طين حقير فصاله تيها وعربد لماذا تعربد ولماذا تتكبر ولماذا تغتر على خلق الله عز وجل بعلمك او بمالك أو بصحتك أو بقوتك من الذي وهبك كل هذا اليس هو الذي خلقك اليس قادرا على أن يسلبك كل نعمه اعطاك هل تستطيع أن تقول لا لن يؤخذ مني هذا العلم أو لن تؤخذ مني هذه القوه كم من انسان تكبر بقوته على خلق الله وبطش بخلق الله ثم أصبح عاجزا يبحث عمن يجرّه ليحرّكه يمينا أو شمالا كم من انسان كان يعذب عباد الله عز وجل وكان يفعل بهم الافاعي ثم اصبح عاجزا لا يستطيع أن يتحرك يقول قولوا للاخوه ادعوا لي الاخوه الذين عذبهم والذين قطعهم ومزقهم وافتخر عليهم بقوته لقد كان منهم والبعض يعجب حين احكي هذه القصص ويقول انت تقول هذا نعم هذا الذي حدث وهذا الذي حكاه لنا من عاين هذه الحياة كان بعضهم يعذب اخواننا في خوف الدوله هذا يعني يقول لما تموت وتذهب الى فرعون قل له لقد تركت خلفك رجالا يقولوا كده هكذا قالوا وهكذا كانوا يفعلون مع اهل الدين واهل الاستقامه فحسبنا الله ونعم الوكيل نسال الله عز وجل ان يعذب كل من عذب موحدا هذه حياه نعيشها في كبر وغطراسه وغرور ثم يسلب الله عز وجل العبد كل شيء فباي شيء يغتر ويفتخر لا تصعر خدك للناس اياك ان اعطاك الله عز وجل شيئا من العلم أن تتكبر على الناس بعلمك وان تعامل الناس بطريقه فوقية اصل الاخر ربما لم يقرا كتابا كذا وربما لم يقرا كتابا كذا وربما لم يطلع على كتاب كذا ماذا تريد انت يعني ماذا تريد تريد أن تقول للناس انك قرأت كل هذه الكتب اتق الله وعامل الناس برحمه اذا كنت صاحب مال فاحذر ان تغتر بمالك فقد تحرم منه بين عشيه وضحاها ولا تمشي في الارض مرحل شوف يعني الصوره حتى في مشيتك يامرك بالتوازن والاعتدال والوسطيه في كل شيء لان الوسطيه والاعتدال في المشي يجعلك تعتدل في كافه امورك ولا تمشي في الارض مرحا انت منهي عن ان تسير هكذا بقوه وتجري هنا وهناك وانت منهي عن المشية البطيئه المتماوته ولكن المؤمن وسط في امره كله حتى في مشيته ولا تمشي في الارض مرحا اختيالا وغرورا وتكبرا في الات الاخرى قال الله عز وجل انك لن تخرق الارض ماشي عمال تقول يا ارض تهدئ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا فهون عليك وكن رفيقا في سيرك ورفقك في مشيتك إنما يتبعه رفقك في أمرك كله وان الله يحب الرفقه في الأمر كله إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك القصد التوسط كما قلنا واغضض من صوتك اخضض من صوتك انك لا تعجب حين تمر في شوارع المسلمين وتسمع الشباب يتنادون بالقبائح من الالفاظ باعلى صوت تسمعه وباصوات منكره مقززه عجيبه جدا انظر كيف صور هذه الصوره المنكره قال عز وجل ان أنكر الأصوات لصوت الحمير ان انكار الاصوات لصوت الحمير فلا ترفع صوتك وانت تحدث احدا من الناس ولا ترفع صوتك على الناس افتخارا وتكبرا وربما يسال سائل الآن فورا ويقول أين أنت من هذا الذي تحدثنا به صدعتنا بصوتك فأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف على المنبر يخطب الناس إحمر وجهه وعلى صوته حتى كانه منذر قوم يقول صبحكم ومساكم هذا دليل من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه هي التربيه اخفض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كيف لو تربينا على هذا ايها الاخوه وربينا ابنائنا وبناتنا على هذا